فحديثنا اليوم عن المرفوعات تحدثنا قبل ذلك عن الفعل المضارع وقلنا أن الفعل المضارع يبنى ويعرض والسؤال متى يبنى الفعل المضارع وعلى يبنى يجاوب؟ تفضل نعم؟ يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد طيب إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على ها السكون مثال والوالدات يرضعن أَوْلَدَهُنْ طيب يبنى على الفتح متى؟ يبنى على الفتح متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد مثال والله لأكيدن أصنامكم يا الله لأكيدن أصنامكم لا يعني لأجتهدن في دروسي طيب متى ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب هناك فرق بين أداة النصب وعلامة النصب هناك فرق بين أداة الجزم وعلامة الجزم فأداة النصب هي عندي أدوات تنصب بنفسها وهي أن ولن وكي وإذا وأداة تنصب بأن مضمرة جوازا وهي هي لام كي أو لام التعليم ثم بعد ذلك باقي الأدوات تنصب بأن مضمرة وجوبا أشهر هذه الأدوات هي لام الجحود ولا وفاء السببية وواو المعية وأو, وأو جزم الفعل المضارع هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم ولا أنه هي ولام الأمر وعنده أدوات تجزم فعلين وهي إن وأين وأيان وأي وأينما ومن ومهما وما ومتى وكيفما وحيثما وعندي علامات الجزم إذا كان الفعل الصحيح الآخر يجزم به السكون وإذا كان معتل الآخر يجزم به حذف حرف العلة وإذا كان من الأفعال الخمسة يجزم به حذف حرف النون سؤال مثل لما يأتي مضارع مجزوم بأداة تجزم فعلا واحدا مضارع مجزوم بأداة تجزم فعلا واحدا لم يكن الذين كفروا يكن أصلها يكون واللغة العربية تكره التقاء سكانين فصارت يكن طيب فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة مثال هات الفعل الأول يسعى دخل على الأداء لم يسعى المؤمن في الشر مثلا لم يقضي القاضي وهو غضبان فاقضي ما أنت قاض ليه؟ في نداة الجزم ما؟ عايز فعل مضارع مجزوم فعل الشرط مجزوم بحذف النون وجواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة فعل الشرط مجزوم اكتب فعل الشرط مجزوم بحذف النون وجواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة المطلوب اسلوب شرط فعل الشرط مجزوم بحث في حرف النون بحث في النون وجواب الشرط مجزوم بحث في حرف العلة ها فكر المؤمنون لم يسعوا إلى الشر فين في فعل واحد انت جبت ادات تجزم فعل واحد عشان اجيب اداه تجزم فعلين جواب فعل شرط وجواب شرط لا بد تكون من الادوات اللي بتجزم فعلين ها اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يبقى اينما اداه شرط بتجزم فعلين اينما تكونوا فعل الشرط أصلا تكونون فعل الشرط مجزوم بحذف النون يأتي أصلها يأتي يبقى جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة طيب فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود ها على طول أجيب إيه أجيب كون من في برك الله فيك وبعد كده اسم كان إن وجد واللام والمضارع أي آية بقى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الله ليضيع إيمانكم هي الأصل ما كان الله لأن يضيع فيضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام بعد لام الجحود ما الفرق بين لام الجحود و التعليل أن لام الجحود تسبخ بإيماذا بكون منفي طيب فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية ها. فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية قلنا فاء السببية تسبق بجملة تدل على نفي أو طلب والطلب أمر ناهي تمني ترج دعاء استفام زائد الفاء زائد المضارع يساوي في الأخير فاء السببية ليت الكواكب تدنو لي عقود مدح من لا ما تنفع شفائي كده انت كسرت البيت يا ليتني كنت معهم فافوزا ماشي هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا استفهام هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح فتنجح فأسبابية طيب أين اللي عرفت ان هي فأسبابية سبقت فعل أمر والأمر نوع من أنواع الطلب ماشي اليوم درس صغير المرفوعات يقول باب مرفوعات الأسماء والمرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني إيه دي؟ الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به طيب والمفعول الذي لم يسمى فاعله ده اسمه إيه نائب الفاعل هو الفعل المبني للمجهول نائب الفاعل وطبعا ليس كل فعل يبنى للمجهول يبنى للجهل بالفاعل لذلك كلمة المبني للمجهول مقولة تعليمية ولكنها ليست مقولة علمية لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا من الذي خلق الإنسان؟ ينفع أقول فعل ماضي مبني للمجهول للجهل بالفعل يعني أقول قتل عمر قتل عمر من الذي قتل عمر أبو لؤلؤة فأنا أترك تسمية الفاعل اصدراءا واحتقارا لشأنه وحط من قدره لما ينفعش يقتل, أم يقتل أمير المؤمنين وأنا بعد كده إيه؟ أذكره فالمبني المفعول الذي لم يسمى فاعله والمقصود به نائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن والتابع المرفوع وهو أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل طيب ننتبه قليلا إن شاء الله نيسر الأمر قدر الاستطاعة المرفوعات باب المرفوعات من قد يكون من أطول الأبواب في النحو عندي المرفوعات واحد الفاعل اثنين نائب الفاعل الفاعل اذا قلت فاعل لابد ان يسبقه ليس هناك فاعل بدون فاعل ولا فعل ليس له فاعل خلاص اقول يصلي المسلم في المسجد. أين الفاعل؟ يصلي. أين الفاعل؟ يبقى المسلم هو الذي قام بالفعل. يبقى الفاعل هو من يقوم بالفعل. وهنا الفاعل اسم ظاهر. بعد كده نتكلم عن أقسام الفاعل. يبقى يصلي المسلم في المسجد. طيب نائب الفاعل اقول قتل عمر طيب من يعرف هذا المثال اصل المثال ده كان قتل ابو لؤلؤة واسمه فيروز عمر عند البناء لما لم يسمى فاعله نحذف الفاعل ونضع المفعول به مكان الفاعل ولكن إذا وضع في مكانه لابد أن يأخذ وظيفته وحركاته المدير غاب يجلس مكانه نائب المدير مع التوقيعات، مع الاستئذان، مع الدفتر، مع كل حال فعمر توضع مكان فيروز ويسمى عمر نائب فاعل قتل فعل ماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره صارت قتل عمر قتل عمر طيب إذا قلت محمد فلجت أسنانه محمد فلجت أسنانه كلمة أسنانه طارب إيه مم. نائب فاعل لا هناك أفعال شكلها شكل الفعل المبني للمجهول وهي مبنية للمعلوم فلجت أسنانه أسنانه فاعل فلجت أسنانه فالفعل صورته صورة المبني لما لم يسمى فاعله وهو في الأصل مبني لل... للمعلوم إذن أول المرفوعات الفاعل ثم نائب الفاعل نائب الفاعل طبعا نائب الفاعل يرفع بالضمة إذا كان مفردا كالفاعل ويرفع بالألف إذا كان مثنى، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة ويرفع بالضم إذا كان مفرد أو أو أو جمع مؤنث يعني مثلا في هذا المثال أقول صلى المسلم صلى المسلمان صلى المسلمون صلت المسلمات صلى الرجال أو يصلي الرجال يبقى المفرد يرفع بالضم والمثنى يرفع بال بالألف وجمع المذكر يرفع بال وجمع التكسير يرفع بال بالضم جمع المؤنث إذا في الرفع بالضم يشترك مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث طيب والرفع بالواو يشترك فيه الرفع بالواو المذكر والأسماء الخمسة صلى أبوك في المسجد والرفع بالالف المثنى إذن أول المرفوعات الفاعل ثانيا نائب الفاعل ثالثا المبتدا وخبره المبتدا وخبره المبتدا دائما قولا واحدا والخبر دائما مرفوع أقول، المجتهد ناجح مفرد المجتهدان ناجحان مثنى المجتهدون ناجحون جمع مذكر المجتهدات ناجحات الرجال مفرد مثنى جمع مذكر جمع مؤنث تكسير جمع مذكر وأقول أبوك كريم يبقى المبتدأ هنا مرفوع بالإيه بالواو إذن المرفوعات الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع عندي بعد ذلك كان اسم كان اسم كان طيب أخوات كان مين مني يعرف أخوات كان من؟ الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرفوعات سبعة الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع واسمه كان مرفوع طيب كان أخواتي كان يسموها أم الباب أم الباب باب كان وأخواتي يسموه باسم كان ما بنقوله ان كان اللي خطوم الكبير العقلة طيب أخواتها مين بهذا الشكل يكون أسهل كان أصبح صار أمسى ليس ظل بات أضحى فنقول كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى لو ما حفظتهمش بالترتيب حد دخل كان في إن وتنسى واحدة من كان ومثلا يأتيك مثلا اختبار استخرج مثلا اسم اللي كان فالمفتر عشان استخرج اسم اللي كان أكون عارف مين كان واحد من الناس دار على كان ما ملأش كان يقول لك ما فيش لا يوجد فكان بنقوله اسم لفعل ناسخ كان دية أفعال لأنه إن حروف إن حروف كان أفعال متصرفة كان يكون كن فالفعل المتصرفة يأتي منه ماضي ومضارع وأمر أو ماضي ومضارع او ماضي وامر اما الفعل الجامد ليس عندي جامد في هذه الافعال الا ليس الا ليس فدي اسمها اخوات كان كان اصبح صار امس ليس ظل بات اضحى من يقول لي من يقول لي اخوات كان ها ما تنسى طيب قول ها <تصفيق> <مثلا> كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى كان مرة <تصفح> كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى إذن إذا قلت أن يكون مؤدبا أن يكون مؤدبا يكون دي من أخواتك أنا أيها من أخواتك أنا أن أن أداة نصب يكون فعل مضارع منصوب كل علامة تؤثر فيما بعدها كل كلمة تؤثر فيما بعدها أن أصرد في يكون فبقت اسم إيه؟ فعل مضارع منصوب لأنه سبق بأن وعلامة نصب الفتحة ويكون تؤثر فيما بعدها أن يكون مؤدبا فمؤدب خبر لمين والجماعة هي هي الفعل أن يكون هي الفعل طيب اسم كان عندي بعد ذلك مجموعة ما ما زال ما برح ما دام ما فتئ منفك فك دي كل اسمها أخوات مين أخوات مين أخوات كان طيب يقول اسم كان ماله مرفوع طيب كان الجو باردا كان الله غفورا رحيما فين كان أين اسم كان مرفوع على منصوب مرفوع إذن اسم كان مرفوع ماشي؟ أصبح العامل نشيطاً أصبح العامل نشيطاً أصبح من أخوات كان والعامل اسم مين؟ اسم أصبح. اسم أصبح. مش هنعلق على كان لا هي اسماء كانوا أخوات إذا جاب كان بقول ده اسم كان, كان برضه لا اسم أصبح. طب جاب ليس اسم ليس اسم ليس خلاص طيب اسمه اسمي كان عندي بعد كده خبر ان طيب اخوات ان ان دي اختهم الكبيرة اخواتها ان وان همزة تحت وهمزة فوق ان وان كأن لكن لعل ليت يبقى اخوات ان إن لكن لعل إن قول معايا وأنك أن وأن لكن لا علا ها إن, وآ... إن وأن كأن لكن لعل إن وأن... كأن لكن لعل ماشي يبقى عندي إن وأن... اه ان و ادي الواو بس اللي بتفصل هنا بس ان وان كان لكن لعل ليت ان وان كان لكن لعل ليت. دي أخوات؟ إن. طيب نقول أخوات كان كان اصبح صار امسى ليس فالا بات اضحى ومجموعه ما ما زال ما من, من ما دام. ماشي يا شباب إذن المرفوعات سابعة اولا الفاعل مرفوع نائب الفاعل مرفوع الخبر مرفوع والمبتدأ قبله مرفوع اسم كان مرفوع خبر ان مرفوع فمن من يأتي بمثال لخبر ان ان الله سميع علي لفظ الجلال هنا اسم ان ماله منصوب وعلمة نصبي سميع خبر ان ماله مرفوع وعلمة رفعه اتضم اذا هنا اسم كان مرفوع وهنا خبر ان مرفوع اذا المرفوعات سبعة الفاعل ونائب الفاعل وكان والمبتدأ والخبر صاروا اربعة خمسة اسمي كان ستة خبر إن طيب إذن التفكير الصح نص الإجابة جاب لك كلمة مرفوعة وبيسألك أعراب الكلمة دي إيه يبقى أنا لازم أفكر في إيه في المرفوعات يبقى أنا لتفكير إيه صواب فين ما يفعش واحد بقى يشوف كلمة مرفوعة ويقول لي مثلا مفعول به يبقى هو طلع برا لا تفكير الصح نصف الإجابة بيقول لي اعرب الكلمة دي احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ماذا كده؟ طيب عايز اعرب كلمة الرفث أفكر في إيه؟ في المرفوعات لو اتحركت شوية لأي كلمة أحل ده ما له مبني لما لم يسمى يبقى مشي مع فاعل أحل الله أحل الله الذي أحله الله فالله هو الفاعل خلاص. إذن أقول إن الله سميع علي عايز أعلم كلمة سميع أفكر في إيه؟ في المرفوعات طيب وجدت الجملة تتصدر بإيه؟ إنا إذن إنا دي محتاجة إيه؟ لا محتاجة اسم ومحتاجة خبر بس اسمها منصوب يبقى خبرها هو اللي مرفوع كان الله توابا رحيما كان الله توابا عايز أعرف كلمة الله أو الاسم كان مرفوع اسم كان مرفوع فرض الله الصيام فرض الله الصيام قال رسول الله قال رسول الله من الذي قال الرسول يبقى من الذي قام بالقيام بالقول الرسول صار كلمة الرسول أعرفها فاعل قال رسول الله فتح الرجل الباب من الذي فتح الرجل الرجل فاعل من الذي فتح الباب, الباب مفعول فمن فعل الفعل هو وفعل فيه الفعل فهو المفعول به إذن المرفوعات الفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع واسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع طيب من يأتي باسم كان مرفوع بالواو ها أيوه. كان أبوك حكيما بارك الله فيك كان أبوك طب لو ما جبتش أبوك أجيب إيه جامع مذكر سالم ممتاز أقول أماش ما زال وبعد كده سبتها وروحت أصبح أصبح المسلمون أصباح المسلمون فائزون يبقى أصباح ما عملتش حاجة أصباح المسلمون فائزين خلاص طيب متى تصح أدخل حاجة من النواسخ وأقول المسلمون فائزون لا أدخل من النواسخ وتصير المسلمون فائزون لو دخلت إن أضيف إليها ما أقول إنما المسلمون فائزون إن تخش على تدخل على ماء تكفها عن العمل كأنها مش موجودة تسموها كافة مكفوفة والمسلمون مبتدا مرفوع بالواو وفائزون خبر مرفوع بالواو إن حرف ناسخ وما نافية دخلت على إنها كفت عن العمل فما قولة تعليمية بنقول إنما في بعضها كده كفة مكفوفة يعني ما كفت إن عن عملها المسلمون فائزين قملا اسميا مبتدا وخبر إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما خرجت برا الموضوع كفة مكفوفة والمؤمنون مبتدا مرفوع بالواو وإخوة خبر مرفوع بالضم ثم بعد ذلك يأتيني التوابع التوابع أربعة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بس أنا نتكلم على التابع المرفوع نعت عطف بدل توكيد كده باب الايه؟ المرفوعات نعت اللي هو الصفة والبدل والعطف والتوكيد التابع اسمها توابع فالتابع ده ملوش شخصية سموه تابع لأنه يتبع ما قبله زي واحد تابع واحد راح صلى معاه ما رحش صلى ما يروحش معاه برضه هرب من المدرسة معاه راح المدرسة معاه تقوله وإنت مالكش لكش شخصية يقولك أنا تابع أنا ما قدرش أبقى قائد أنا لازم أبقى تابع يتقال لشمال هروح بعلى رحين شمال يمين اروح بعد ما اشرحها تاني دي مشكلة الايه التابع ماشي طبعا التابع غير الاتباع طيب نقرأ المكتوب ولو في حاجة ايه صعبه موضحها ان شاء الله تعالى يقول وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع واحد إذا كان فاعلا ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد من يعرب هذا المثال حضر علي وسافر محمد حضر فعل ايه ماضي بارك الله فيك طيب الفعل الماضي مبني ولا معرب مبني دائما طيب حارا را مبني على والسبب عدم اتصاله بشيء طيب حضر فعل والفعل محتاج دائما الى فاعل علي فاعل مرفوع بايه بالضمه طيب أريد فاعل مرفوع بالالف حضر العاملان, حضر العاملان. طب مرفوع بالواو حضر العاملون. حضر العاملون طيب فاعل من الأسماء الخمسة حضر أخوك حضر أبوك خلاص فاعل مرفوع بالضم يكون جمع مؤنث تو الطالباتو تو حضرت الطالباتو إذن واحد إذا كان فاعلا ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي وسافر محمد في مشكلة هنا طيب اثنين أن يكون من يعرف أن يكون أن يكون نائبا عن الفاعل عايزين نعرف الكلمة دي أن أن طيب هسأل سؤال احنا قلنا أخوات إنا إن وأن طيب إيه الفرق بين أن وإن ليه دي ماشي حرف ناسخ لا لأن إن الناسخة لابد أن يأتي بعدها اسم أما إن الناصبة لابد أن يأتي بعدها فعل أن يكون نا يبقى أن أداة نصب ويكون فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الزائرة على أخيره أن يكون نائبا أن يكون نائبا يبقى نائبا تعرب اسم كان إذن تأثير أن على يكون وتأثير يكون على نائبا عن الفاعل جر مجر وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله طيب لم يسمى عايز اعرب كلمة لم يسمى فاعله لان انا عايز حد من الانحياء دي لم اداة جزم تجزم كم فعل بتجزم كم فعل فعل واحد يسمى وعلامة جزمه هي اصلها يسمى طب لماذا وضعت فتحة على الميم عوض عن الالف ولا الياء عن الالف طب لو كانت ياء كسرة ولو كانت واو ضم بارك الله فيك نحو الغصن والمتاع في قول من قولك قطع الغصن قطع الغصن الجملة دي مبنية للايه بنشيل الفعل ونحط باياس محمد صح؟ طيب قطع الغصن طيب هذه الجملة مبنية لما لم يسمى فاعله من يجعل هذه الجملة مبنية للمعلوم؟ تفضل قطع محمد الغصنة طب اما خليتها مبنية للمعلوم شلت الغصن حذفت الغصن ووضعت كلمة محمد شلت قطع الغصن وبات الغصن وكهت الغصنة صارت الغصن سرق المتاع سرق المتاع المتاع ممكن يسرق نفسه يبقى صرق صرق اللص المتاع فلما بنيت لما لم يسمى فعله صارت صرق المتاع يقول المبتدأ والخبر نحو محمد مسافر محمد مسافر الجملة دي اسمية ولا فعلية والجملة الاسمية هي لا كام ركنة ركنين لا يستغنى عنهما المبتدأ هو من المبتدأ هو الذي اتكلم عنه اللي هو هنا في الجملة مين محمد طيب محمد ماله مسافر محمد مسافر يبقى الخبر هو الجزء الذي يتم معنى الكلام طب انا لو قلت الطالب المجتهد المؤدب المحترم المصلي الوقور الرزين العاقل فين الخبر طب فين المبتدأ الطالب وكل الكلمات اللي بعد الطالب كلها أوصاف لمن للطالب إذن بعض الناس يظن إن المبتدأ لازم يجي وراه من الخبر زي واحد يقول لك إيه إن الدعوة السلفية تقول للسلفية وليه؟ يقول لك لإن ناسخة والدعوة اسم إن والسلفية الخبر طب يا الدعوة السلفية دي ملهم يبقى أما أقول ملهم يكون هو الإيه؟ هو الخبر يبقى الخبر هو الجزء الذي يتم معنى الكلام محمد كان عندنا مدرس الله يرحمه يا رب رحمتنا وسعى اسمه أستاذه فتح الجزار كان أستاذ الشيخ الهواني فكان يقول لنا اللي بتكلم عنه اسمه ايه مبتدا بقول عنه ايه يبقى خبر يبقى اللي انا بتكلم عنه اسمه مبتدا واللي بقوله عنه هو الايه الخبر فاللي بتكلم عنه محمد بقول عنه ايه مسافر يبقى محمد مسافر مبتدا وخبر علي مجتهد أين المبتدا علي وأين الخبر مجتهد ثم يقول اسم كان أو إحدى أخواتها نحو إبراهيم والبرد من قولك كان إبراهيم مجتهدا كان إبراهيم إبراهيم مرفوع لماذا اسم كان طب يا شباب إذا قلت سلمت على سلمت على اقول بين الاقواس ابراهيم مين ولا ابراهيم ما واغلق القوس واكتب لماذا ها سلمت على ابراهيم مين ولا مين مي الراجل ده الوحيد اللي صاحي ابراهيم مين ولا ما مين على حرف جر إبراهيم ممنوع من الصرف وقلنا الممنوع من الصرف ينصب ويجرب ما؟ أقول سلمت على إبراهيما سافرت إلى مكاتة ولا إلى مكاتي مكاتة ليه؟ لان هي ممنوع من الصرف ما علت المنع من الصرف؟ العالمية والتأنيث العالمية والـ طيب إبراهيم ممنوع من الصرف ما علت المنع من الصرف؟ العالمية والعجمة طيب أقول سافرت إلى مصر ولا إلى مصري را ولا ري سفرت إلى مصر وإلا إلى مصري الاثنين صح والسبب إن مصر دي ثلاثي ساكن الوسط يجوز المنع ويجوز الصرف يجوز المنع ويجوز الصرف كان إبراهيم مجتهداً كان إبراهيم مجتهدا. أين المرفوع في هذا المثال؟ إبراهيم. طيب. ما علة الرفع؟ اسم كان. طيب. كان دية. اشتغليه. ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أصبح البرد شديدا. أصبح البرد شديدا. أين المرفوع البردو ما علت الرفع اسم أصبح طيب أين الخبر شديدا أصبح البردو شديدا خبر إنا أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير من قولك إن محمدا فاضل إن محمدا فاضل أين المرفوع فاضل ما علامة الرفع ما علة الرفع أنها خبر إن إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء أين الخبر وانا قلت قدير أين الخبر مش موجود إذن كلمة قدير هي الكلمة التي تممت معنا الكلام إن الله على كل شيء قدير تصير كلمة قدير هي خبر إن ثم يقول تابع المرفوع والتابع أربعة أنواع الأول النعت وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك قولك زارني محمد الفاضل زارني محمد محمد فاعل طيب الفاضل نعت المين لمحمد وغالبا ما يكون النعت معرفة ومعرفة او نكرة ونكرة ووصفت طب محمد نكرة ولا معرفة معرفة نكرة ولا معرفة آخر كلام. كل الأسماء معارف كل الأسماء معارف عارف. فكلمة الفاضل نعت. قابلني رجل كريم. رجل فاعل. رجل كريم نكرة ونكرة. يبقى النكرة الثانية نعت. والثاني العطف وهو على صنفين. عطف بيان وعطف نسق فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر إذا قلت سافر أبو حفص هو مين هو عمر ولو قلت سافر عمر هو أبو حفص ومثال عطف النسق اللي هو المعروف مشهور عندنا اللي هو العطف المعطوف بحروف العطف كل اللي يعرب عطف بيان يعرب دمى في الغالب يعني تشارك محمد وخالد الواو دي حرف عطف يبقى خالد معطف على مين على محمد والثالث التوكيد ومثاله نفسه من قولك جاء أو زارني الأمير نفسه كلمة التأكيد والتوكيد بمعنى التثبت لو قلت زارني الأمير ممكن واحد يقول لي شوف الكذاب بقى الأمير هيزورك فممكن يقع في نفسه أنه نائب الأمير أو من يقوم بمقامه سكرتيره وكيله فما قول نفسه أزل أي إبهام دخل في نفسك أما أقول الشيخ ألقى اليوم محاضرة يقول لي الشيخ الحويني أقول له إيه نفسه يعني بشحمه ولحمه مش نائب عنه ولا حاجة مش شيخ تاني فأما أقول حضر القائد نفسه يعني هو هو يبقى نفس دي التوكيد طيب معلومة في الطريق لو قلت حضر القائدان وعايز أكد أقول القائدان لا لابد في التأكيد بالنفس والعين أن يكون في المثنى والجمع على وزن أفعل أقول حضر القائدان أنفسهما أو أعينهما حضر القواد أنفسهم أو أعينهم خلاص والرابع البدل ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك حضر علي أخوك طيب إذا قلت حضر علي ثم معروف إنه علي أو لو قلت حضر أخوك معروف إنه علي أما أولئ الخليفة أبو بكر طب لو قلت الخليفة من غير أبو بكر معروف؟ أيها معروف؟ إذا قيل الخليفة أبو بكر طب لو قلت حضر أمير المؤمنين عمر حضر إمام أهل السنة حيبا مين وما فيش غير الإمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة بس كتير أم الأهل السنة بس الإمام أحمد صار علما عليه صار علما عليه إذا أطلق المسند على العموم يبقى مسند الإمام أحمد وإذا ذكر إمام أهل السنة يبقى مين الإمام أحمد قلت الشيخ في قبر الشيخ يبقى الشيخ الحوين أما أقول الشيخ محدش هيجي في باله أي شيخ إلا مين إلا الشيخ الحوين ربنا يشفيه وعفوه وحفظه يا رب وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل هذا اللي ايه ان نتطرق اليه فيما بعد فتحدثنا عن المرفوعات وهي كام سبعة مني ذكرنا بهم فاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر ان والتوابع التوابع كام اربعة نعت وعطف وتوكيد وبدل بس بشرط ان يكون يتبع مرفوعا لان التابع اذا تبع منصوبا ينصب مجرورا يجر مرفوعا يرفع نكتفي بهذا القدر ونكمل الاسبوع القادم وقول قولي هذا استغفر الله ولكم والسلام عليكم وطلبين